يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ع د و ا وعدا لكم أولياء ت ل ق و ن إليه م ب ا ل م و د ة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ورسوله إ ك ن ت م وَإِيَامُكُم أ َ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِنَّكُمْ خَرَجَتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ و َ ب ْ ت ِ غ َ ا ء م َ ر ْ ض ا ت ِ أ َ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إ ِ ن َ ك ُ م ْ خَرَجَتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبْتِغَاء ت س ر و ن إليه ب ا ل م و د د وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلتم، وما يفعله منكم فقد ض ل سواء السبيل. إن يثقفكم يكون لكم أعداء، و ي ب س ق إلي. أيديهم وألسنتهم بالسوء، وودوا لو تكفرون، لا تفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير، قد كانت لكم أسوة حسنة في. ا ل م َ و ا ل َّ ذ ي ن َ م ع َ ه ُ إ ذ ق ا ل و ا إ ذ ق ا ل و ا ل ِ ق َ و م ِ ه ِ م إ ِ ن ا ب ُ ر ا ء ُ م ِ ك ُ م و َ م ِ م ا ت َ ع ب ُ د و ن َ مِن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 ا ل ل ه م شيء ربنا عليك توكلنا و إ ل ي ك انبنا و إ ل ي ك المصير ربنا لا تجعلنا ف ت ن ة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إ ن ك انت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم ا س و ة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر لقد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 لا ي ن ه ا ك م الله عن الذين لم ي ق ا ت ل و ك م في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبقوهم وتقصو إليهم إن ن الله يحب المقصدين إنما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم ف َ أ ُ ن ا كهم الطالمون يا أيها الذين َ آمنوا َ إذا َ جاءكم َُ المؤمنات َُِْ م ه ا ج ر ا ت ٍ فامتحنوهن َ الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا تضجعهن إلى الكفار ل َ ه ُ ن حل لهم َ ولاهم يحلون لهن و آ ت ه م ما أنفقوا واتهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن ت ن ك ه ن إذا آتيتمهن أجو ن ي م س ك و ا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم واليسألوا ما أن. ف َ ق و ا ذ َ ل ك م ح ُ ك م ا ل ل ه ي َ ح ك م ب َ ي ن َ ك م و ا ل ل َّ ه ُ ع َ ل ي م ح َ ك ي م و َ إ ن ف ا ت َ ك ُ م ش َ ي ْ ء م ِ ن أ َ ز و ا ج ِ ك ُ م إلَى ا ل ك ُ ف ا ر فَعَاقَبَتُمْ ف ََ ت ُ و ا ا ل ّ ذ ي ن َ ذ ه ب َ ت ْ أ َ ز و ا ج ه م ف ا ت ُ و ا ا ل ذ ي ن َ ذ َ ه ب ت ْ أ َ ز و ا ج ه م م ث ن ل َ م َ ا أ َ ن ف َ ق و ا وَاتَّقُوا ا ل ل ه ا ل ذ ي ن ت ح ب ه مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعونك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشرك ن ب الله ش ي ئ ا على ل ا يشرك ن ب الله ش ي ئ ا ولا يسرقن ولا ي ز ن ي ن ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن و ل ا د ه ن ولا يقتنبه ب تاني ف ت ر ي ن ه بين أيديهن و أ ر ولين ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعه واستغفر له الله. إن الله َ ف ي ع رحيم